قل معي إلا صلاتي ما خليها هي حياتي ودنيتي فيها إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي جنيتي لا te ما ma لا تخلي La te xhli ma a هي حياتي ودنيتي